وَآتُهُم مِم مَا لِلَّهَِّذِي آتَكُمْ وَلَا تُكررِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَ الْبِغَاءِ إِ أَ رَدَنَةَحَصّونَ لتَبَتَوا لتَبَتَ رَضَ الْ الحَياتِ Omen yukrihun fainna Allah min ba'd įkrahihun fainna Allah min ba'd įkrahihun gafūr rahīm مبينات ومثلا من الذين خلو من قبلكم ومثلا من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مَثَلُ نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري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 يهدِ اللهُ لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ jāratu wa lā bayʿa ʿan dhikri llāhi wa iqāmiṣ ṣalāh wa iqāmiṣ ṣalāti A kn cara zah Cornellось, kur stai šieje A tijeaujam pasie nė not vinerečius Man jans koje jiežėje بغير حساب